وما كان للمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله رسوله أمرا أي يكون له القياس من أمرهم ومن يعص الله رسوله فقد ضل غلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله أمسك عليك زوجك واتق استكمل اللهم بديه وتقسن الناس والله حق ان تختا فلما قضى زيد منها وترى زودناها لكي لا يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج الدعائي إذا قضوا منهم وترى وكان امر الله مفعولا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 وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله بكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخردكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما